بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي هو إلى بعض أزواجه حديثا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْرَّفَضَ بَعْضَهُ الْرَّفَضَ بَعْضَهُ وَالْرَّفَضُ عَنْ دَاعٍ نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ان توبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبره الله المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن قلقكم أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات Wielu w tym الَّذِينَ آمَنُوا وَقُوُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ والحجارة. أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا والحجارة عليها ملائكة غلاظ عليها ملائكة الغلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون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 وإلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جَنَّاتٍ ويدخلكم تحتها الأنهار يوم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يسعى بين أيديهم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 يا أيها النبي اجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير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 فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل وقيل ادخل النار مع الداخلين وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِي لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي ونجني من في وَعَمَلِهِ وعمله ونجني من القوم الظالمين ومر يوم الَّتِي التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين